قالوا نحن أعلم بمن فيها لن نجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لطنسيئ بهم وضاط ذرعا قالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابدين إنا منزلون على أهل هذه القرية غجزاً. السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شعيبا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ هَٰذَا رَجُلٌ لَّكُمْ وَلَا رَبِّكُمْ فَأَرْسِلُوهُ إِنِّي أَرَاكُمْ عَلَىٰ بَأْسٍ شديدٍ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ فِي دَارِهِمْ جاسمين